فَلَمَّا أَتَاهُنَا نُودِيَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ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 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب إلى فِذْعَونَ إِنْ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 فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كي قَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا فَلَبِثْتَ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 تنا لي تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا بسحر مثله.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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجُوَى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا فَوَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ٱلْقِيَىٰ وَإِنَّ مَا نَكُونُ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن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 دينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا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 صفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه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 بِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوُبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدْنَ عَيْنَيْكَ إلَى مَا مَتْ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 بنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل أم